الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أم> يا من قبل, من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلته ولا شفاعة والكافرون هم ظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأثقال في صام لها والله سميع عليم الله